وفيك جمال فروحك الوحد انا شايفه حكتين نفس كنت قبلك فيه والنهار دعنا فيه وبعدين انا عيش معاك سنين او عيش يا بب كده ضعتين